فكفرت بأنهم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون رب العزة يضرب لنا الأمثال لكي نعقلها ولكي نعتبر ونتسعذ بها لأن الأمثال لها دور هام في تجلية المعاني حيث تصير المعقولات في صورة المحسوسات فالمثل مضرب هنا هو مكة وهناك من قال غيره ولكن أكثر مفسرين على أنها مكة وهذا المثل ليس قصدا ليس المقصود بمكة وحدها وإنما كل أمة أمة اغدق الله عليها من خيراته وبركاته وكثر عليها من مما يرقيها ويسعدها في الدنيا ثم هي لم تشكر نعمه الله ولم تعبد الله وتطيعه ولم تتبع منهجه فماذا تكون عاقبتها ربنا يدرب هذا المثال فقال مكة كانت مدينة محترمه في جميع الجزيره العربية كل الناس ويتخطف الناس من يعني الجزيرة العربية كانت تعيش على السلب والنهب والقسل وسفك الدماء والتسلط والظلم والطغيان إلا هذه البلدة كانت محترمه في جميع الجزيرة العربية كانت تالث القداسة في نفوس العرب يمكنها لهذه البلدة حتى إن الإنسان ولو واجد قاتل أبيه وقاتل ها وليه يجده في البيت ويجده في هذا المكان ما يتعرض له بشيء فكانوا اذا قصدوا يعني في رحلة, رحله الشتاء والصيف في الصيف كانوا يذهبون الى الشام وفي الشتاء كانوا يذهبون الى اليمن فما يتعرض لهم بشيء فهذا البلد جعل الله بلد آمن لانه بدعاء ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا استجاب الله دعاء ابراهيم وقال سبحانه ها, سبحانه ها وقالوا قالوا وقالوا ان نتخطف من, من ارضنا نتخطف من ارضنا قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنة حرم آمنة يعني إن, أن ما يمكن لهم يتعرض لهم بسوء ثم لما بعث الله فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءوا بهذه الرساله أكبر نعمة انعم الله بها عليهم ماذا فعلوا كفر. اعطاهم الله الام وعطاهم العماس الارزاق تاتي من كل مكان بدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب يجعل هذا بلد امنه رب يجعل هذا بلد آمن وارزقه لهم من الثمرات منا منهم من البلاي ولم الآخر كانت استمرت تاتي سبحان الله وإلى الآن يعني الفواكه والخضر يعني أشياء ما تاتي تجدها في مك والله ما تعرف أنا بنفسي رأيت أمور مرات ومرات حزينة واعتمرنا رئيس فواكه ورأيته ما يقوله والله ما اعرفها ما اعرف كيف ولا من اين تأتي تأتي من امريكا وتأتي من استراليا وتأتي من افاقس اهريقيا من العالم كله الذي الل لا تجده في اي مكان تجده هناك ليش دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ثم الامن الامن الكلام دي الحياة الحياة الرغيدة والحياة السعيدة اشي هي الامن على الدماء والاعراض والاموال وثم الثمرات عندك ما تلكون وليها لم تسمى الله على قريش بيقول لي في قريش إيه في فيه مرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جوعين وآمنهم خاطئين قال أنا أعطيتهم ألفتم لهم جعلتم يعني دائما يعني يتاجرون ويسافرون لكل أنحاء الدنيا ويأتون بأشياء وأشياء, وأشياء وأشياء ما يمكن ليتعرضهم بشيء فالخير موجود والثمرات موجودة والأمن موجود لماذا يعبدوا في هذا البيت؟ سبحان الله فالله قال هنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة آمنة من الحروب آمنة من إرقص الدماء امنه من نهبي السلب آمنة مطمئنة لا خوف ولا فزاع ولا قلاق اطرنا ولا للكامل ثم آمنة, آمنة ثم طعين ياشي ثم هذا الأمر ثم الناحيه النفسيه ثم ياتي رزقها رغدا من كل مكان الرزق الرغد الواسع الهني بالسهل بالسهل بكل سهوله من كل مكان قال بدلا من ان تشكر الله حين بعث الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانزل افضل كتاب وهذا النبي بعث في بشريعه بني هذا البيت وهو ابراهيم عليه الصلاه والسلام الشريعه التي كان عنده اعطاه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما عندهم ما يعيبوا على هذا النبي ونبي يعرفون مدخله ويعرفون مخرجه وصدقه وأمانته ثم كفروا به بدلا من أن يقابلوا هذه النعم بالشكر نعمة الأمن ونعمة الرزق يقبلوا بالشكر والعبادة والطاعة وتطبيق شرع الله ويمثلوا العبوديه الحق الخالص لله بدلا من ذلك يزيلهم الله في النعم بدلا من ذلك كفروا بهذا الرسول وضايقوه وأخرجوه وآله وأدوا أصحابه شندي كانت العاقبة كانت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف صلت الله عليهم سبع سنين سبع سنين في القحط والجوع حتى مات فيهم الكثير وصلت الله عليهم الوباء في هذه السنين وثم كان الواحد يأكل الشعور دي الابل والبول دي يخلط الشعر بالبول ويكل والله هكذا فهذا مجود في سيرة من شدة الجوع وثم الفخ صلّى الله عليه والخوف الفزع لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا مرعوبين خائفين فزيعين مش من الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عشر سنوات حتى فتح لندن وصلّى الله صلّى رسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه على فتح مكة وحث الله وخذها وكله برده ودخلوا ف الله أذى جرك دقن قوس الخصر لي كل أمة صار صلوا في النعيم وتكفر ما, ما تشكوا وما تتبق شرع الله عز وجل هم سوى كنتشوفه الهد الان كان في الهند دابا قالوا نعم بسي عشرين آلف اللي مش هادس واكب... واكبر منطقة واخصب منطقة اعظم منطقة منطقة صناعية منطقة تضر الخير على كل الهند ذهبت ناطحات سحب كد عندهم كل دم يراسل مش عادس في خبر يجعل في اليوم واحد ما هو يوم كامل وما زال الزلزال يضرب الى الآن في المناطق شو هذا لما كفر سبيعا الله أذاقه الله لي بس الجوع والخوف دمرها واخذها نعم سبحان الله وضرب الله مثلا شو الدرب دربا؟ أي جعل تلك القرى مثلا أو تلك القرية جعلها مثلا يعتبر به ويتصعب به اللي عنده العبن والسعاد وعنده العقل ويفكر يقول الله أخذك علي وعطني الخيرات والبركات وعطني الأمن وعطني وعطني أشخص نعمل؟ ما المطلوب مني؟ عبده طيعه قام لي الحجير صلي الرسول زلي الكتب صلي عبده كل عبد لي خلقني لعبادته طاعته. ما أرشل في لي شيئا ما أعصي وإذا عصيته هاش عملتك خلاص غضي مسكالي وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة سياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفى رسولي فاضاقها الله فأضاقها الله لبسه بما كان, بما كان يصنعه بما كان يصنعه بصنعهم بعملهم بتمردهم بتغيانهم بكفرهم بتكذيبه رسالة ربية وسبحان الله في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما, لما اقيمت دولة الاسلام في المدينة ماذا كان اعطاه الله الامن الكامل وثم صلطه مع الجزيرة العربية بل ما بكل بكلكلها من اليمن بل حتى اليمن وحتى عمس البحرين وكل الجزيرة العربية الله سبحانه وتعالى من لك أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصار الأمن الكامل وسر غد العيش والخيرات والبركات وما شاء الله على عكس من هؤلاء كذا اذا هالخط ربنا هذي مدرسة حياة حياة الصحابة والرسالات كلها مدرسة لنا وربنا يقول وكل كم من قرية كان ظالم وأنشأنا بعض يهتم مرح الله وأنشأنا بعض قرن آخر فلما أحس بسنا إذاهم من هركو لا تركو دون ورجع إلى ما أحس فيه مساكين كم من خم من مخ زلزلت العاد وخرجوا يفر دم يفر يفر نسيق دست الله ما لهم في ميراث وإذا فلس الآن ما فلس الغاد وإذا فلس الغاد ما فلس الغاد ما فلس بقوقات وهكذا فأن سرعت مفلوت أنت مذعور إذن يا إخوان نحن هذا المثل يضربه الله لمن لمن كان في عهد في أهدي قريش فهذا المثل ضربه له لكي يسمعوه ويعتبروا به وتسعيدو به وهو مضروب لنا أيضا ولمن بعد حتى تقوم الساحة فنحن إخواني الخيرات والبركات مغدقة علينا من كل مكان هنسوا ممكن تشوفهم مشين المرشوية تشوف الخيرات ام مشين سوق الحبوب تشوفهم ام مشين عمسين كل مكان تياري كل مكان تياري سواء في الداخل ولا في الخارج مشين في كل أنحاء العرب الخيرات من الله هل ما يحبنا ورد في الحديث إذا رأيت أمه على غير ما يرد الله عز وجل ويغدق الله عليهم خيراته وبركاته فعلم ان ذلك استدراج سنصدرهم من حيث لا يعلمون واملي لهم انكذمته سنستدرج درجه درجه درجه درجه بحال اللي كياكل مرغان الحوت زيد زيد زيد ما كتبقيش تجب على الشطه ها هي هذا هذا اللي كصير هذا الكون هو اللي نزل هذا الكتاب ونزل هو صله هذا الرسول وقلنا هذا الخط إذا استجبتم لي وطبقتم أوامري وكنتم عبيدي أنا أعطيكم وأخذق عليكم ويعني ننصركم في الدنيا والآخرة وإذا تم تمرتم وانحرفتم وكذبتم وعرضتم وكفرتم وحاربتم وسدتم عن سبيل فانتم في الخبضاتي أنا اذيقكم من هنا ثم الآخرة يعني اشقق وأخذوا العيد من, من فهذا لم ان يعني واسمعين كل واحد واحد ينبغي أن يعتبر هذا المثال ويتصالب به فلنرجع إلى الله ونعود إلى الله وسبحان الله قد, قد, تنصرف قد ينصرف عذاب عن امه بسبب مجموعة طيبة كانت عبدالله عز وجل فيها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مجموعة طيبة من المؤمنين قل لو موجود هؤلاء فيكم لدمرت مكة ولا قلت سافل على علي جعلت عاليها سافلها وسافلها علي وانطرنا عليها حجرة سبحان الله ولولا رجالهم مؤمنون ونساء الممناتين متعلموهم ان تطعوهم لا سكوه لقد دبرتوا عليكم بكاية فلاود هذا القرآن مو عباد مو عباد أبدا ولو ان اهل القرآن اتقوا ولو نفتح نقود في أهل الأيام بستم هذه الآية لفتحنا علي بركات من السماء والأرض بركات من السماء والأرض ولو انهم ولو ان اهل القرآن امنوا واتقوا آمن لإيمان واتقوا لفتحنا فتح من فوق ومتحت من كل الجهاز من نسمعوا بركات، بركه في العمر بركه في الاولاد بركه في المال بركه في التجاره بركه في السياسه بركه في الاقتصاد بركه في الحياه في كلها بارك حتى في الفكر حتى في الاتجاهات في مشفحوا بركه البركه في كل شيء لكن اذا نحن اعرضنا وكذبنا ورمينا بهذا الكتاب وكان طعونا قطع صلتنا بالله وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو العاقبه العاقبه ولا يد ولا لا بد من التساهل والاعتبار الآخر. فنحن مهددون بالعدم. والله توم الله أنا أنا أقول لكم دائماً عندما أرى الريح شديدة ولا الأمطار غزيرة ولا أرى شيء يعني أقول صدق خلاص ساعة وثلاث لأننا مرغوب. الله قال في اليهود يحسبون كل صحة عليهم لأنه ما على الطريق الصحيح. فنحن كذلك. ما نحصل كل صحة ولا نصفها لين. كل ضجة وكل ززع نحسب أننا مقصودون فيها. صدقوا وكذب والله انا هكذا شعوري فالعالم الان من من, من اقصوى الى اقصى مهدد بالزلزال والتدمير من الله حدب وما الله بغافلين عما يعبر الظالمون الله ما فقفي وما خلق هذا البشر عبثا وما انزل هذا الكتاب مجرد يعني يحكي لنا تصاريف القديم لا فلا بد ان اصدم اعصابي هذا هو معنى قول الرب سبحانه وضرب الله مثلا خريصا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فتفر صبيا عمن الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف الذوق يسره لأنه يدخل أثنا عمار أذاقه ثم يقول لباس واللباس الذي لا يستغن الجسم عنه والذوق فهذ هذ هذين التعبيرين هذان التعبيران من الله عز وجل فيهما أبلغ معنى هاه يعني يقصده الله عز وجل في هذا الحديث. لماذا الجؤ اخذ بما كانوا يصنعوا قلعوا بما كانوا يصنعوا ثم قال ولقد جاءهم الرسول. رسول منهم رسول منهم رسول منهم الحجج قابض فمسك الحمد لله سبحان الله قد قد قد ما يجر ما حلال من حرام ما عرفوا المنهج الرباني ما عرفوا كيف يعبدون الله ما عرفوا دورهم في الحياه لا ولا والله لقد جاءهم رسول منهم يعرفون مدخله ومخرجه يعرفونه حتى انه لما سئل ابو سفيان وهو عدوه. لما سئل عنه من قبل الملك ملك ايش ملك الشام ملك الروم لما سئل هذا ها الرجل ما تعرفون فيه هل, هل, ك هل جربتوا معه كذبا يقولوا لك ما جربنا عليه كذبا هذا عدو عدوه, عدوه هو ايش عدو اذا يا اخوان ها ولقد جاء الرسول منه فكذبوا جاءنا الرسول ولا لا بوعث الرسول فينا ولا لا كذبناه ولا اتبعناه فالخط يا اخوان لا يشينا تترق اسماعنا تهددنا حجقينا ولقد جاء رسول منهم جاءنا رسول منا بطشا فأخذهم العذاب وهم ظالمون ظلموا الدعوه ظلموا الكتاب ظلموا انفسهم ظلموا الناس منعوهم صرفوهم عن شرع الله منعوهم عن هذا المنهج الرباني ظلم ظلم والعياده بالله قد جاءوا رسولهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وأكبر الظلم أنهم كفروا بالنعمة النعمة تستطلب الشكر من الله وهم خلقوا للعبادة كل هذا وضعوه في غير مدعا نعم لأن الظلم أشوى الظلم وضعوا شيء في غير مدعا بدل من أن يشتروا الكفر هل كفروا لولو المطمو منهم ماذا يسمع فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون ثم قال الله عز وجل عموما قال ايها العباد قال الله خلقكم وخلق لكم ماذر قديهم يعني ما رزقتهم الله حلال وطيبا ولكن قدوا السبب قدوا كليت شربت تمتسات البس انكعت كذا تخلص تخلص القهوة انا عمس وبيس وفي وبيس البرع وتعشيت مزيان والتدفئة والعمر كل موجودة وتخرج بلا خلاص لا لا بد تخلص شو تخلص تشكر الله عز وجل تشكر الله ليش في حاجة الى اخلاصك انسان منك انت خذوا خذوا الدراهم لا اشخصه من الله ما اخذوا شيء ايضا كذلك ما اخذوا شيء خصك انت الله كيفضع كي لك ان انا سيعمل لك امور في, في ساعتك انسان والله ما ينتفع بالله هذا عز وجل وابدا ولا يتضرر باعرابك لا ينتفع بتاعتك ولا ايش ولا يتضرر بمعصيتك عبدا ولا كل هذا في صرحك اش هو بغي يكرمك لان الله اهل لان يكرم ويكرم ان تكرم الله عز وجل بالطاعه والعباده والله يكرمك بكم ما تريد ويعطيك ثار من مسؤولي، تريد حتى هذه العباده اذا بغيتها يعطيها لك بدون مقابل لان العباده سبحان الله لان الطاعه هذه واش هي بقدراتك هذه القدره اللي مسدي بها العباده قدرة من وانسى من صنع من والمنهاج اللي وضع لك وخطط لك وقال منها من, من من من الذي وضعه من الذي ارسل رسول ومن الكتاب من الذي بنى الجنة من الذي بنى الدار هذه هذه وكلهم فالكل من الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى من فضله من فضله وكرمه انه خلقك ونسب اليه خلقك وفقدك والهمك وارشدك منسبك ان تعمل فمن يعمل مثقال ذره يعمل وايش كل يعمل وايش كل اللي يوفق شوف دار العمل هو سبحانه فكل كل فضل من الله لهذا قال سبحانه فكل مما رزقكم الله حلالا طيبا كل ما في الارض هو لكم الله خلقهم وخلق هذا الارض ما في الارض جميع لكم ما في حرام الا اشياء معدوده تضركم اما تضر باجسامكم او تضر بعقيدتكم ودينكم اما تضر بظاهركم او تضر بمواطنكم اما كل شيء لكم هذا شيء المحرم ما وصلت لعزكم فاكلوا مما رزقكم الله حلا طيبا ما الله بقنش بالحلال كذا كذا كذا الحجر فلن حلال الحجر لا الحرم نعم حرم عليكم اربعه حرم عليكم حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وماه لم الاربعه اللي حرم والباقي كله حلال شال في, في الكون كل ما في الكون هنا وسفله لكم انا خلقكم ما في الارض جميع لك اذا كلوا مما في الارض حلالا مما في الارض ما للعبود ما في الارض ثم يقول حلالا طيبة حلال وطيب تستطيبه النفوس ما تستقدره ما توجبه تتقي موافق طبع طبيعي وافق حلال طيب ولكن المطلوب منكم ان تشكروا هذا هو النقطه الاساسيه خلصوا تبع اخلقت لك الكبش وخلقت لك البقرة وخلق سك النعام زيد لا خلق سك الماعز وخلق سك الإبي خصيك تخلص أشتخلص فهذي كلناش براق قل بسم الله قل بسم الله وعليكم السلام بسم الله الله أكبر سامي واعطيك سك القدرة على القيا بسم الله يا ربي لك الحمد يارب سأقول لك الحمد يارب الحمد لله الذي أطعم أطعم صني لا تطعم صني لا, لأ تجيعني الحمد لله الذي اطعمني والا كنت وجيع الحمد لله الذي سقاني وارواني بعد ما كنت سبحان الله كنت كنت امبصو تما الحمد لله الذي كساني كنت حاطم جنطه نفس نفسقه كل شعري حرير وشكاني كساني فتشكر الله عز وجل وتطبق ما امر وتشتغل وتسير بعمان هنا وجزر وهو في صالحك يا اخي والله تكون سميك هكذا انت شوف القيمه تقوم ملائكي بحال شمرين وميكاين وميكاين وميكاين ويجي الله عز وجل وينفع قدرك ويعلي شأنك وي... ويماهي بك الملائكة والله ذكر في السماوات وشي نعمل فيه ما عملت ولا شي كل شي ديال. في السماوات يبقى انتصار اذكروني أذكر. اذكركم اذكرني بالشانكم وبعينكم وبوضكم وبرجلكم وقلبكم وكل اجوالي راحكم اذكرونيكم معاي انا انتباهي بكم في الدنيا وفي الاخيرة تفنوا في جواري ليش بحالها تشي ما شاء الله اذا فكل ما رزقكم الله حلا طيبا بعض الناس يقول كل هذا الناس حرام حرام حرعه على كل شيء حرام لا كل شيء حلال اذا قال لك شي واحد يقول لك انت كذاب الله كي يقول ما في المخلوقات جميع كل شيء مباح لكم كنت تقلب فيه الشراب ماشيت وكل ماشي، اسولتو، ولبس ماشي، زوين ماشيت ماشي، ماعاد ماشيت امور تضرك، تضر بدينك او تضر بعقيدتك او تضر باسرتك، هي اللي تضرك، ولولا الضرر ما كانت حراما، لي حرمتك، ولهذا قال وشكر لله اللي كتبه ليها تاع وجوده، انما اشعل حرام عليكم لانه هذه رد عن المشركين، لان المشركين كانوا عندهم اشياء حرام السيب والوصيلة والحام وكذا كذا وما في بطني هذه العام خالص ولدكم ومحرمون على زوجينه تم كذا تطن شو هذا وجعل لهم ذر من الحسرة ونعم صيب فقالوا هذا في زعمه وهذا يفرك عينه ما تعرف صبره وهذا الهبل وهذا الناس العزة وهذا بس ينقطع قلع وهذا سيد باللع أوه جل الله عز وجل وتراب هذا شكل مش خرب الرأس هذا خلاه عادنا خلاه كل شيء ما في حرام الحرام وما حرمه الله والحلال راح له الله كل شيء حلال اللي حرمته هو اللي كده انما أحب انما حرم عليكم الميسة والدم ولحم الخنزير وما قولنا لغير من الهيمة الزاس والجسم البدن ووحدك الدر العقيد والدر الدين وغال تقطع الصلة بينك وبين المشكر غادي يستعلك عن الشكل انما حرم عليكم الميسة الان أد... الطب كشف على ان الميسة الميسة شكون جميسة هي الي ما تحسن فيها واللي ما تحسن فيها مردس وهذه اللي مردسو كان ولا هي دابا هذا البقر المجنون الله كل لي حرمها سبحان الله البقر المجنون في القران البقر المجنون لا نعم الل الله حرم لان البقر المجنونش كتوجنون كيعطوها الحرج النجاسه, النجاسة. ديال ديال الميته ديال الميته اللي ما كيذكوش البقره ما فيه خلاص العظام ديالها الحمد لله ديال كيقول لها العظام كيطحنوا دي كلها ميته هي العظوم كي العظام كيطحنوا واش نعم شي ايجو عيوه هذاك العلف ديه العظوم العظوم بالميسة ما ما فمجيولا ما اتذكتش ما, ما, ما ماتش مذكا هذك اللي ماتت حفاء فيها وماتت والخبث فيها لان اذا ما اتذكتش ملعو وخرج الدم فمجيولا لا تذكت هذك اللي ماتت مرض ماتت لدهجا فهذك نعمسي ميسة هذك الميسة اذا اعطيتها نعمسي لا لا للبقره ولا المعزة ولا كذا الى اخره وكلاتها ولا الدجاجه سبحانه شكي سميها الشارع الفجلهله شكون ديال الجلالة اللي قلت العذيره والعذيره قلت النجسه اللي كل النجسه كله حرام الدجاجة كلات النجسه ها ممنوع ناكلها ممنوع لان ذكرينا بالدرو البقرة كلاس النجازة من كلش حرام حرام اللبن دياله وحرام العمس دي اللحم دياله والناقرة حرام الركب دياله وحرام الشعر دياله وحرام حتى اللحم دياله وكلش حرام دياله هي نعم لماذا؟ لأنك لاس النجازة لذو دعو ته النجازة العمسين صار اسم بقر ما جنونه صار السراص تكتب فالله عز وجل سمهدي بيتاه حر مست عليكم من بيتاه الا جد الانواع ديال الميته اللي حل الله زوجه وهي الحوت وجراد الحوت اجبرت نشرف في البحار ويش الحوت نعمسي الحوتها الحوت خدها المشكلة وهي ميتة لما ماتت للفقد البحر قد تصفع خذها خوضها نعمسي كلها الله في ميدان سنت وخنازت وعملت الريحة الكارية هذا على صارت خبيثه والله حرم الخبائي حرمت عليكم ميتة وكذلك الجراد, الجراد. جراد جراد الجراد كي قبضوني اللي ما عنده شيء ألك كذكوا بيه كذكوا بها فهو ميتة هذا مش جين لحلا وتساقيك كو... هذا جين لحرام اللي في من لحلا وتساقي من ما لا ما, ما لا لا لا, لا... لا... لا... لا... لا فيه الذكاء كله حلال من الدود والدبان والزنا والرنا والسوغلال وكله حرام كل هذا حرام لان الله خل منحرم مثلكم ميتة وسمن على ما لا ما, ما لا تستعملوا فيه الذكاء سمن ميتة وهذا المثال لم يستعمل فيه ذكر فرما بنعم حرم صالح يكون ميتة والدم والدم كما قلنا الدم حرام ليش لأنه يضر بالاتفاق الأطباء لاح أن الدم يضر ولهذا شريعة على الذبح ليش الذبح؟ والدم في ليش العنق لأن أعظم الأوردة اللي يمكن تصفظ هذا الدم بسرعة مرة واحدة هنا الأوردة اللي تسمون علوم بمشي رم الدمه إلا لأن القناوات تبع في الذاش القدم كي خرجت كي دفق يعني بشكل غريب اللهم اللي إذا سأصص من العنق مثلا تحت سقط سقطت في بير كي في اللغة العربية العقل انت عجز عن ذبحي عن ذكزيها فكم كلش مثلا تجيب واحد الشفرة وتحشيها فيها ها لكي تزهق روحه تسمى الله عزوجل لكي تزهق روحه بديك بديك الخنجر ولا بديك الشفرة ولا كذا تقول تسمي الله عزوجل لهي حالات علاش لأن الساعة الساس الدم ديالها القسمه في اللغه العربيه العقل العقل اي نعم الميتان والدم الدم عاماش الدم اللي نو الدم يحمل ميكروب حرم الله الدم لان الميكروبات كلها ولذلك الطبيب لما يمشي الواحد المريض مريض عند الطبيب باش كيكشف له المرض باش كيكشف له تحليل الدم يحلل الدم لي ماده لي كل مي. كل من الميكروبات وكل امراض كيحمل كيحمل في الدم كي يعمل له تحليل كيقول كي له فيه كذا كذا كذا من الامراض ك هذا الدم الله حرمه ولكن الدم خاص الدم اللي كيف وكيخرج وكيف يخرج لما كان ذبحوا للشاة كيف الدم هذا الدم الخارج هو اللي حرام أما يعني مسار كيجمعه مسار كيجمعه ذيك الدم أنا عم بسويه عمله ذيك ذيك المسارن هو ينزعه وكيف يبيع وكيف كله هذا حرام لا يجوز حرام وكله بيكره بعثي رفضت الدم الدم الدم المسلوح اما الدم اللي بقى في العروق بحث الحولي نعم يسكن لي الدم اللي جراجراء والدم اللي بقى في اللحم بك يتقطع اللحم كيف يخرج ديك الدم هذك الدم حلال هذك الدم يا العروق حلال وصحابة كلهم من طيب القدور وهي تفر بالدم ورسول صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ولا, ولا يقول شيئا اذا هذه الشئة السحرة ما ليش لانها تضر بالجسم والله عز وجل ها جاء لنا الأشياء التي تنفعنا أمرنا بها وشألة التي تضرنا كل ما يضرنا إيه لا وقد حرم الله وعليه إيه ولحم الخنزير ولحم الخنزير كذلك حرام ليش لأنه يضر بالجسم لأنه أولا مفتريس مفتريس وثانيا من الجلالة يكل ميته ويكل قذراته النجاسات وكل شيء لأنه ما يتوقف في أكله وثم سبحان الله وثم أيضا انه يعني سبحان الله يؤثر من ناحية الخلقيه يؤثر فيك انت ولذلك الناس اللي كيكلو الخنزير دائما ما عنده غير على اهل على على بجوه ولا زوج جثي يعني الواحد يرقص النصراني يرقص الخنزير يرقص مع امراضه وقبلها وكذا ربما يعطيه يرقص معها وربما يمشي باش معاه اللي ماغدا فيه غير علاش لان قالك الحيوانات كلها فيها الغيره على ذها الا الخنزير الخنزير ياتي خنزير اخر وينزو على انثاه ما يتحرك لكن الثور ياتي ثور اخر للانثيان وياداو ينزل الله تك الحو ويجري والكلب كذلك كل الحيوانات هكذا عندها غيره على انثاه الا الخنزير ما عندوش ما الغيره على انثاه فاللي كي بالخنزير يصبح الانثى دياله والمراد ديالو وبنته والعرض دياله ما عندو غير عليه ربما هو يستشله مني من يعمل فيها فاحشه اينا الخنزير الخنزير وقد اكتشف العلم بالعلم الحديث على ان الخنزير على ان الخنزير مضر بالجسم حتى انهم يقولون كل من يأكل الخنزير الا وتعتريه بعض الامراض يسمونها هم ما يفلس منها ابدا ان من قرب وعود اما في صغره او في بعد كباره لابد وكم خب المدود الشرضيه ولا يسموها في اوروبا موجودة الابراض على الخنزير الله حرم الخنزير حرمت عليكم الميسا هو الدم ولحم الخزنان مدرّة بجيء انسامنا بعقيدتنا وبديننا شير وما اهل به لغير الله ما أ... أي ما ذبح لغير الله لأن المؤمن اعطى الولاء لله عز وجل فحياته كلها لله فما ذبح لغير الله أشهد كيكم ميسا ولسم الله عليك هذا الذي على السيل والذي على الصنم والذي على الشجر والذي على الحجر والذي بي على والذي العار ليس كل هذا حرام ليش لان هذا ما ذكر في رسول الله ما ذبح له وكل ما لم يذبح لله فهو حرام لانه يضرب بعقيدتك انت ساعطيت الولاء لله ما كله لله بظاهرك باطنك كل ما ما قرب لغير الله وكل ما صرف لغير الله فانت ستقطع بابك تقطع الصين به تماما هذا ذبح للصنم هذا ذبح لسيد فلان لسيد علان للغدر الحي وللميت اذا ذبح على على شخصه فهذا يرمى ليش لان المؤمن هو لله بكله ما ياكل ولا يتصرف ولا ينظر الا فيما يحب الله وك. وما اهل به لغير الله وفي الايه الاخرى اسمها رجز نجز رجز او رجزا اهل به رجز نجس هو نجس ولو ذكر ذكره رسول الله لأن بعد لان الصحابه ما يجوش فايده لان الصحابي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني اريد ان اذبح بكلف في, في البوانه واحد ما كان يقول البوانه والمسلم الى الذبح ما غالي عمل ديال كرش بالبوانه قبل ذكر اسم الله عز وجل مسلم قالوا أنا نذرت ما نذبح زمه ونذبح باسم الله وبسم الله الله الله اكبر جاءوا قال له فيه فيه صنم هناك يعبدون لله قال لا في عيد من عياد المشركين؟ قال لا وهو ليس اسم الله ولكن مازم يكون في عيد من عياد المشركين وفي شيء يقصد لغير الله في صنع يذبح لغير الله في واحد يذبح لغير الله خلاص يصبحه حرام ولو توكر اسم الله بس بالأسف يبرسي الحديث ولهذا يقول يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير في تفسير هذه الآية يقول ما قرب لغير الله فهو حرام ولو تكرسمه وخفى الاسميه العنية ليش؟ لأن العبرة في المقاصد والقصد هو اتقرب في فلان حتى انو كنا نكلس معنا هدينا لك يا واني يطوفوا بالسياد يقول هدينا لك يا واني فهذا ونذكر رسول الله عليه فهو حرام وهو ميتاه لا يتعلم علاش محافظة على العقيدة محافظة على المبدا لأن المؤمن أعطى الولاء لله وأعطى بكل كله لله فما شيء يقرب لغير الله له هو ضده ويحاربه ايه؟ وما اهله بغير الله ثم قال فإلا فما قال الله سبحانه وسح الله راع احوالنا وراع ظروفنا قد تاتي يد الموت وزلب المرض وزلبنا الجوع وزلبنا حتى يدنا الموت الله الله حفظ علينا قال إلا ما فمن ادطر غير باغن غير باغن ولا عد جوش ما البغي يعني ما اضطرش بسبب باغيه كم واحد باغي خرج النبؤة خرج أما مجموعة موسوس <المصوص> خرجوا خرجوا سرقوا ولا يثروا كذا ونزلت فيهم من المجاعة ونزلت في من مصيبة هذه لا تحل لهم ولو هذا الميزه لا تحل لهم ولو عندهم ضرر عن غير ما سرعة ليه لأن الخروج التي تطر بسببها لهذه الميزه ما ما الله هذا باغي فالباغي لا يحل لهم هذا فقف وافحلك إذا انت سلم الساري الساري نزلت في بلاده نزلت في مجاعة ومش بس إلا او خط. يأكل يأكل مجبر سلا جرعة خبر تقول العلماء مثل الاسن يأكل لأنه اعترضته غصه هنا وثم خرج مأدار كذب يمجر ما اجبر واحد واحد مصراني في فيه قاروره من خمر ما اجبر شيء ما الا قارورة يجد, يجد بل يقول واجب يقول العلماء واجب ان ياتب ذيك القارورة ويشربها واذا مات يمت بذبير علاش محافظة الحياتي ولكن يقتصر على على اساقة هذه فقط ما يتعداش غير ولا عاد ما يتعداش غير اما انا عمسي من يشربه انا عمسي مكان امتطل همطط. الغصة وجد يعني مثلا حلو حلو قبل قباش يزيد فيها ارز يزيد فيها اوه هذا حرام. غير ضائر ولا, ولا عاد اي ما يتعداش الحدود التي رصبتها وقبل الشارع بقدر ضرورة نعم هذه نكفل من الله عز وجل فأيام المجاعة كالناس ساكل ساكل متاع بعضها بعض هابعد. وياكل ميسل ميسل يعني ياكل نسأحها جاهز هيو وشاف وشاف مثلا إن مثلا عنده عنده مال عنده عنده حنوس عنده خنز عنده كذا عطلت ثم يعطيه بعطاش وما عنده فيسمش يدي يلينه يعني بقى هو قصر قوه حلال جاهز ليش بالضرورة فمن الله حرم وأحل قال فمن الطرة غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم رحيم سبحانه وحده اباح لنا هذه المحرمات من الضروره وغفور لنا ليش؟ وين مسكوا هذه هذه الجرائم؟ يبقى اي جرائم؟ الله يغفر لنا مرتكبنا ورحيم بنا وحده احل لنا ما حرم محافظا على حياتنا مغفور ما قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تزبح هذا هذا سبحانه كما تسعدوا المشركين كي يحرموا اشياء بأمثلتهم بعاداتهم بقوانينهم بالقانون كاينزم القانون ويحرم امور ويحل امور بالقانون وبالدستور الدستور كيحل اشياء ويحرم اشياء كيحل أشياء ما حلها الله حرمها الله ويحرم ويحل ويحرم اشياء احلها الله هذا كفار كف قالوا ولا تقولوا لما تصفوا السنا الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب اذا احنا احنا الكذاب مطلق وثم قال لك تكذب على الله يا ريس كذب كذب كذب لا في الكذب والكذب على الله في الكذب جريمة وعلى الله اجرم واقبح وأفضح قال ولا تقول الكذب لما تصفوان شيئا من زقكم عمرك ما تكذب ولا تقول الكذب ولا تقول لما تصفوان شيئا الكذب ولو قد تعثى إربل إربل ما كذب فلا تصدقنا على ما تقول عمرك لا تكذب ثم هذا كذب شو كان قال قال في الكذب هذا حلال وهذا حرام لي على الله الكذب قل رأيتم ما انزل الله لكم الرزق فجعلكم منه حراما وحلالا قل الله ادن لكم ام الله افتترون اذا التحليل والتحريم من وظيفة من من له الحق بان يقول هذا حلال وهذا حرام آه. اللي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا كيف شرع الله وك وكيمس لي نفسه الربوبيه لان الرب الاعلى هو اللي يقول هذا كل من قال هذا حر يقول انا ربكم الاعلى فيرد عليه هذا فتصحى وتتحرم من الله فالمشركون اعداء الله كانوا يحرمون اشياء ويحللون اشياء وينسبونها الى الله زورا كذبا على الله فقال استغراءا على الله في في الايه الاخرى استغراءا على الله قد ضلوا وكانوا مشركين قال لا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب ليش عندهم؟ ما قلنا عندهم عندهم السبيعة والوصيلة والحام وكذا وما في هذه الأعاب حرام على وكذا وحرام حنا حن حن السيد, عمل السيد. السيد. السيد هذا هذه السيد هذا الشجار هذا الشجار السيد حرام السيد ما يمكن واحد فيه الكسيبة لل للبعض والغنيم كذا هو ما يمكنش واحد يقطعش يطلع من زمان هو اللي يعني حسيب زبا خلاص هذا هذا كفه بالله شرك بالله لأن الحرم خاص الحرم المكي والحرم المدينة هو اللي خاص في الحرم أما تصرفنا عمسي ما في حرم والحرم هذاك الحرم بيدي من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ولا تقولوا هذا بيوحنا الله ما يدفع على الهوى إنه إلا وحيوح هذا بتحليه وتحليه من الله فلهذا قال ولا تقولوا لما تصفوا أرسلتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على حتى الشيخ شيخ طريقة مثلا شيخ طريقة صوفية يقولوا ما أنا حرام شغلكم القهوة مثلا, مثلا. إذا سعفناه إحنا كفار بالله أشركنا بالله وخرجنا من دين الله ذيك الفقار اللي سعفوا الشيخ يكون هذا حرام خلاص في الضوء حزلت مع الله انقاط عرسلتهم بالله بيجمال علماء من احل شيئا معلوما من الدين هو حرام في شرع الله او العكس او احل شيئا حرمه الله فهو كافر من انكر شيئا معلوما بالاجماع من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر بالاجماع ايه ولا تقولوا لما تصف انساتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكريم ولا نقول في الحلال والحرام فقط حضر التشريعات يعني يدع لنا طقوس ويدع لنا امور نتعبد بها اما في العدد واما في الكيف وفي الكم ونتبعونا صبر وشرعا هذا كف بالله ايضا وكل الطرق الصوفية وكل هناك نحل ارضية عندهم امور في التحرير والتحريم يتبعونا فيها المناهج حتى كما يقول الامام الشوكاني رحمه الله حتى في المذاهب كيف المذهب مالكي امور قام الدليل على حرمتها وهي حلال في المذهب او قام الدليل على يعني على حليتها وهي حرام او قام الدليل على بدعيه والناس الناس بها ويرفضوا شرع الله ويهجر النصوص الشرعيه ويسبعون هذه المشائخ كل ال ال ال الا وكل النصوص التي وردت في المشركين وفي مثل هذا المنوال الا وطبقها الامام الشنقاني في الفسح القادر وعنده رجال خاص بالتقليد يقول هذه هذه من الشرك بالله عز وجل ويجب بالدليل المعروف المشهور في البخاري اللي قال عبد بن حاتم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد ووجده يقرأ قوله تعالى اتخذوا احبارا يرشد السيخ الحديث عن اليهود والنصارى اتخذوا اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال له يا رسول الله والله لسنا نعبدهم ما كنا نعبدهم وكان كانوا صراني كان صار الصدق قال افلا يحرمون لكم الحلال? افلا يحرمون لكم الحلال? ويحلون لكم الحرام فتتبعوهم? قال بلى نعم لكي قال فاسلك عبادتكم اياه. هذا هو الشرك بالله. هذا هو الكفر بالله. فكل من حرم شيئا احله الله. وكل من احل شيئا حرمه الله. وكل من شرع شيئا ليس في دين الله. و تعبد الله بشيء لم يشرعه الله الا وهو كافر بالله خلاص الله ما يدري اذا كان جاهلا يسمى ضعضا ولا يسمى كافرا اما اذا كان على بصيره من امره فقد خرج من الله هذا في اجمال العلماء فالتحليل والتحريم يدخل في باب التحميم يدخل في الشرع كل الشرع لان التحليل والتحريم شرع و كل شرع في العباده والذبحه ولا احرق اذا كان في العباده لان التحليل والتحريم خارج عن نقوله ال... خارج عن العباده في الامور الدنيوية الحقيقة انه ان المؤمن ما عنده شيء خارج عن, عن الدين الكل دين حتى جلستنا حتى نظرنا مشينا كله كله حركتنا دين لان المؤمن يرتبط بمنهاج الله عز وجل هناك حلال وهناك حرام وهناك مباح وهناك مكروه وهناك واجب وهناك مندوب كله تطبيق هذه عبادة يعتقد المؤمن ويعملها ويعملها تقرب الله عبادا لله عز وجل ايه نعم. هذا وقوله سبحانه ولا تقولوا لما تصف أجسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون والفلح شنو هو هو الظفر الظفر بال يعني بالمطلوب والنجم المرغوب فهذا لا يفلح ما ينجل من المرغوب ولا يدفر بمطلوب أبدا كل مرغوب إلا وهو بعيد عنه وكل مرغوب لو هو قبله لا يفلح الخسارة كل الخسارة في الدنيا والعقل ثم قال متاع قليل كان قائلا قال كيف لا يفلحون وهم في مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومركوبات في الدنيا كيف لا يفلحون وهم في فلاح قال متاع قليل هذا المتاع ليس بشيء لأن الدنيا كلها متاع قليل لو يقصها الانسان بما أعد الله له في جهنم العياذ بالله في العذاب الخلودي العوذ بالله لو لو قارنه يشوف هذه الحياه كلها بقدره وقدر كيف بيبرص ويملك ما ملك يحسبها ايش مسع قليل لا شيء والعوذ بالله مسع قليل ثم قال ولهم عذاب اليم في الدنيا ثم قال ولهم عذاب اليم في الاخره عذاب مؤلم العوذ بالله ثم بعد هذا ثم قال <تصفيق> وعل الذين هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل <تصفيق> الم... ال ال ال الحل والحرمة هي كلها قلنا من وظيفة الله عز وجل فهذه الأمة أحل الله لها كل شيء وحرم عليها ما يضر بدينها وأقداسه أو بأبدانيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى اللهم ارحمه اشاد الله لا إله إلا الله تصلح لك وتبقي لك